سبحان الله الكريم سبحان الله التواب الحليم سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجر الماء فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا من خلق الأرض والسماوات العلام يا رحمن على العرش استوى يا من له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى يا من يعلم السر واخفى يا من له الاسماء الحسنى والصفات العلا يا من هو مع عباده يسمع ويرى يا من خلق فسوى وقدر فهدا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدا يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع يا من رفع ووضع يا من شق البحار وأجر الأنهار وأنفجر الأنهار وأنار الأبصار وأحي الضمائر والأفكار يا من يكوير النهار على الليل ويكوير الليل على النهار يا من أنقذ من الجهل يا يا من أنقذ من الجهال يا من أنقذ من الجهال اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك تحب العفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من ملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين ولا يبرمه إلحاح الملحين يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا ارزقنا الطمأنينة اللهم ارزقنا الطمأنينة وحلاوة الطاعة وانشراح الصدر وجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والإكرام.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 أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة الشريفة يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لقيامهاك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أسعدنا ولا تشقن، وأعطنا ولا تحرمن، وزدنا ولا تنقصنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، يا رب العالمين. اللهم إن عمسينا في بيت من بيوتك وفي ليلة من أشرف الليالي. وفي ليلة من أشرف الليالي وفي الثلث الآخر من الليل حيث تنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك وسلطانك فتقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نحن عبادك نحن عبادك نحن عبادك وقفنا بين يديك وقفنا بين يديك اتيناك تائبين اتيناك طائعين اتيناك مخبتين اتيناك وجلين عجلنا إليك ربنا لترضى أجلنا إليك ربنا لترضى فرضى عنا اللهم ارضى عن الحاضرين اللهم ارضى عن الحاضرين اللهم ارضى عن الحاضرين والسامعين اللهم اشكر صني عنا اللهم اشكر صني اللهم اشكر صنيعنا يا رب العالمين اعفو عنا اللهم اعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا تعفو عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا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 اللهم بيدو وجوهنا اللهم بيدو جوهانا نقص حفنا أمحو خطايانا ارفع درجاتنا أقي عثراتنا اغفر زلاتنا استر عوراتنا استر عوراتنا إرحم عبراتنا اللهم كلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضى ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيمًا لا ينفد ونسألك نعيمًا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك برداً العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هدات مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك واجعل حبك حب إلينا من الماء البارد على الضمى يا رب العالمين اللهم يا الهنا ويا رجانا يا الهنا ويا رجانا يا ارحم الراحمين قبلنا يا ارحم الراحمين قبلنا يا أرحم الراحمين قبلنا اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا رب العالمين اللهم اجمعنا وآباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا خير الغافرين اغفر لنا يا خير الغافرين اغفر لنا يا أحسن المتجاوزين تجاوز عنا يا أحسن المتجاوزين تجاوز عنا الى هنا من نقصد وانت المقصود وإلى من نتوجه وانت صاحب الكرم والجود مددنا اليك ايدينا مددنا اليك ايدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران ولا تردنا خايبين ولا عن باب جودك مطرودين عجلنا إليك ربنا لترضى فارضى عنا يا إلهنا يا إلهنا يا من ملك رقابنا يا صاحبنا في شدتنا يا مؤنسنا في وحشتنا يا راحم عبراتنا يا مقيل عثراتنا أتراك معذبا بنارك من وحدك أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله هجلي لسانه بذكرك وخالط قلبه حبك يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين عبيدك بفنائك إماءك بفنائك فقراءك بفنائك متسولون عند بابك يا الله يا الله لا تردنا ولا تطردنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا ارحم الراحمين اغفر لنا اللهم يا إلهنا لا خائفين فامننا اللهم اجعلنا ممن اعتقت عتق رقبته من النار يا أرحم الراحمين في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة مجنّنا من عتقائك من النار اللهم مجعنا من عتقائك من النار اللهم مجعنا من أهل جنتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا لا نتكل على عملنا ولا على صلاتنا ولا على دعائنا لكن رحمتك أوسع لنا يا أرحم الراحمين طمعتنا فطمعنا ورغبتنا فرغبنا وأتيناك يا إلهنا وقلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم اللهم هذا دعاؤنا وهذه مسكنتنا وهذا رجاؤنا نحسن الظن فيك أنك تقبلنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا من عتقائك من النار وأن تجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم يا إلهنا يا إلهنا ويا رجاءنا نتوسل إليك بأرجاء أعمالنا. نتوسل إليك بتوحيدنا أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا الله نسألك يا الله أن تجعلنا من الفائزين أن تجعلنا من المقبولين. يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا نشهدك نشهدك وأنت في عليائك أننا نحب نبيك ونحب صحابته ونحب أهل بيته ونحب أبا بكر وعمر ونحب أهل بدر مجمعنا بهم اللهم أحشرنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مع من أحببنا يا رب العالمين هنا ومولانا حرمنا النظر في هذه الدنيا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا النظر إليه يوم نلقاك اللهم لا تحرمنا النظر إليه يوم نلقاك اللهم متعنا بالنظر إليه وبالحديث معه واسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نضمه بعدها أبدا اللهم اسقنا من يديه الشريفتين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أرحم الراحمين نسألك يا إلهنا ويا رجاءنا أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا اللهم هذا مقام العائذ بك للوالدين اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل من وما كان من حقٍّ لخلقك فتحمّله عنهم اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالدين للوالدين دعاءً وصلةً وصدقةً وذكرًا وبرًّ وإحسانًا يا رب العالمين أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا جازهم باليد الطول التي لهم علينا يا أرحم الراحمين واغفر لهم. واغفر لهم فيما قصروا في حقنا وتربيتنا يا الله اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ظل فوسع عليه يا أرحم الراحمين وآباءهم وآباءهم يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن تبعتهم ذريتهم بإحسان واجعلنا معهم في جنات النعيم يا أرحم الراحمين اجمعنا بهم. اللهم أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطهم ما أملوا وسألوا لهم في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا الله غفرته ولا همًّا إلا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته اللهم اشف مرضى السرطان اللهم اشف مرضى السرطان اللهم اشف مرضى السرطان وداء العضال يا رب العالمين اللهم يا الهنا ويا رجائنا اجعل هذه الليله ليله الشفاء اللهم اجعل هذه الليله ليله الشفاء يا رب العالمين اللهم علم جاهلنا اللهم علم جاهلنا رب صغيرنا اللهم رب صغيرنا اللهم تب علينا يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاکرام اللهم يا ذا الجلال والاکرام لا تدع لنا ايما الا زوجته اللهم لا تدع ايما الا زوجته اللهم لا تدع ايما الا زوجته ولا عقيما الا ذريه صالحه وهبته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته يا ذا الجلال والإكرام اللهم حل السحر عن المسحورين يا رب العالمين اللهم حل السحر عن المسحورين يا رب العالمين أبطل ما صنع السحره اشف كل معيون يا رب العالمين اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سهلا إلا حققته ولا ميتا إلا رحمته يا, ذي يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كل إخواننا في غزة اللهم كل إخواننا في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وتول أمرهم داوي جرحاهم ارحم موتاهم وتقبلهم شهداء يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز ندرأ بك اللهم في نحورهم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 اللهم وفق قادم الحرمين بتوفيقك اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم وفق من بنا هذا الجامع اللهم انزل عليه الصحة والعافية يا رب العالمين ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين واغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم في للمؤمين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا الله نسألك أن تقول لنا بعد هذا عبادي قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم اللهم حقق أمانينا يا رب العالمين اللهم ما ندعنا من الخير أن نسألك إياه فأعطنا إياه من غير مسألة وما ندعنا من الشر أن نستعيد بك منه فأعذنا منه من غير مسألة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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار وعنا معهم بمنك وكرمك وجهودك ورحمتك يا عزيز يا غفار